Gracias. Szanowna Pani, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie wa Panie No. ونسلطن. اللهم املئنا من اريق اللهم نسالك من ايمانك ورحمتك وعن سائنا الرسول والوليمه من خير وسلامته وان من اللهم Allah Ila na wa alhamdulillah wa اللهم اغفر لنا وارحمنا عن من ننا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعطنا القدرنا ننا. اللهم إن تعظمنا إحبنا عنا. اللهم ما في ذي النجع ولا نقوم اللهم تقبل منها إنك أمر اللهم أعذنا من والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واخذل الشرك يا رب العالمين اللهم ربنا احمد ناصر وجلسنا امن وصدق اللهم لا يقصد امرهم ولا يسلمهم Szanowna Pani, Szanowna Pani, Szanowna Pani, Szanowna Pani, Szanowna من اللهم انظرنا فلا يا اللهم من أراد ما ودرادنا والإقرام يبنوه المرحيم فأشدوه في نبنه واجعل خيضا في يا درجال اللهم يا أسلام يا ويا جاب قردهم ويا جاسم عبار رحمة بعد الموت لفرك شبيع موثاً فيه الذين شبهوا لك بالحزان ولمريك بالحزان وما أكو على كالك الله لهم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 وآمنا مع في <تصفيق> كما وآمنا يا عزيز يا غفور اللهم عزيز لنا في ليتنا هذيك اجمعين ونبت المسلين من النار المسلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ما قسمت بهذه المينة الشريكة المدارة اشعك وتلامك وقيم وعالك يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا اللهم أصلح أعوان أقلين في مكان اللهم كل إقوان المنزودين في كل مكان اللهم كلهم يا قل يا عزيز يا زرزب العزيزان يا رفاة الرحيم اللهم الله لا مظلة ولا نظمة ولا مدارا من إله ولا ولا جهلا من إله ولا مدراء من إله ولا إلا ولا من له ولا من كن ولا سنيما كن ولا وندا الا ولا ربيما الا ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره ولا على يا الرحيم اللهم ارحم الموتى ومن ذكراهم ومن المؤمنين منهم من ولعلمائنا ومشاركنا ولذكر اللهم اجمعين ومن اللهم ارحم من اوصانا وسوفانا بدعاء الخير ولم نؤثم من عالمنا اللهم آمنا من اوصانا واصلح امتنا مولانا امنا اللهم في الله والعافية. اللهم اهدنا لما ترشحه من اللهم اهدنا ووال من عهد من يعصى اللهم كن لمن ممن الممنون ونقبل التوبى المقبول واغفر ذنبا عن المدنين واصلنا ونرضى اللهم اجعل مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظ بنا, بنا وبلاد المسلمين من الأمراض الخبيثه اللهم انا نعوذ بك من خير الاسقام اللهم انا نعوذ بك من الأمراض الخبيثه اللهم ادفع عنا الغرى والوبا والبدع يا ما ظهر منا وما بطن ان سندنا البلاد اللهم لا تفرق جمعنا ما الا بجد الموت اللهم لا تفرق جمعنا ما الا بمرم الموت اللهم تقبل انا وق ولا سنا وسجدنا واركعنا وفيامنا وفيامنا اللهم نجنا من ان نمر من من الشهر الكريم اللهم اخرجنا وابنا لنا اللهم اخرجنا من النار اللهم اغفر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 اللهم اعد علينا رمضان مرارا كما بينه لك رب السماوات ورب الارض اللهم انما من المخرمين من الشهر الكريم <تصفيق> اللهم اقبل صلاتنا وقيامنا اللهم احمل لينا لربنا اللهم لا تحرمنا اجرها اللهم لا تحرمنا اجرها اللهم لا تحرمنا اجرنا وارحمنا برحمتك يا ارحم ادم يا من لا يخيب الواثقون على اكرم من ولا يجب أن تضعك أرهما منك يا خير من خلاك الوحيد ويا أرحم من آه وإنه طريق إلا جاء بعقفك مجتنا عن دينا قل أكون من الشباب ولا أحسنت لنا في القلب بسرع ja za ja za mną بسم الله الرحمن ولا تكنا إلى سعيد. من ترتبانهم ولا خرب من ظالم اللهم انا لا اله ونعوذ بك من شر من أَمَالِي الظَّمَاءِ لِيَتْعَالَىٰ